الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليه كثيره أما بعد هذا مجلس جديد أيها الإخوة في مجالة الأولى تلسطى صلى الله عز وجل أن يجعلنا وياكوب من أهلها وكنا قد تهينا في اللقاء الفائت لذكر بعض الآيات التي تحد على ألا يتنازل المرء عن دينه وألا يتابع غيره من غير المسلمين أو ممن يدعوه إلى دين آخر أو إلى موضعه فكان بعض الآيات في ذلك وأذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مخالفة ترك متابعة اهل الكتاب ايضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه ومعه صحيفة من معه صحيفة من كتب التوراة كتب الوعز فاخذ عمر يقرأ يظن ان ذلك مما يعجب رسول الله صلى الله عليه فاخذ يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه وابو بكر رضي الله عنه يهاب فلما رأى ابو بكر الناس في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانحت ابن الخطاب المتهوكون فيها يا ابن الخطاب المتهوك الشاك طيب ايه هنا إيه؟ موضوع الشك يا اخويا لان فيها مواعظ و و يكون هذا يعني انتوا عارفين ان, ال... إن ال... الكتب السماوية تتفق على العقائد والأخلاق يعني ما فيش مثلا شريعة تلاقي فيها والله الحل لا مش حلوق أو بعدين شغل هذا لا الحل مكويز ده أصلا خلوق الحلم والكرم وكذا هذا مشروط معروف واتفق عليه إنما يختلفون في الشرائع كل عقائد وكل أخلاق التوحيد لا دون التوحيد وكذا فا يعني لماذا كله وهذا على طرف لكن ان ترجع الى عقائد هذه هي عقائد هذه هي عقائد هذه هي عقائد هذه هي عقائد هذه زي عقائد هذه هي ولكن ره ره ره ينبح على عقائد هذه يعني ينبح على ينبح على ينبح على الأعلى يعني زي عقائد هذه هي عقائد هذه هي رأى الرجل في يده خيط فقال لو ميت على هذا ما أفلحت أبدا والحقيقة هذا من, من الشكل أصغر ده ده وبعدين إيه سيدنا حزيفة رجل الله عنه لما, لما قطع الخيط من ذراع الرجل وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مش يكون. فقال العلماء النبي ينبه بالأهل على الأزمة طبعا هو الشكل أكبر لكن يغلط في ذلك لا ترجع بعض كفارا يضل وعدكم اللي قال بعض بكلا الشاهد هو أنا بس أقول أنه متوكل في العمل في مجرد أن يذهب إلى هذه الصحائف والذي نسل يده لو كان موسى حيا لما وسعه باللعيدة وكان حيا حياً لكان أحد أصحاب الذين يتمنون على شريعة نصور بس فكر إن مجرد أنه فقط شيء من المواحد رأىها في هذه الزرافة كيف بحكم الناس في العقوبات والأطراف والحجود والسياسة بالمند داشت سرعة من الطوام الكبيرة الواقعة في هذا الزمان نصر الله عز وجل من بمفازتنا من هذا الزمن وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مقالفة أهل الكتاب فكان عليه الصلاة والسلام يصدر شعره أول الأمر ثم فرق حيث ان شاء الله ياخد وضع هنا وضع هنا على كتفه لا يبقاش يستيله مخالفة الله الكتاب ولما قالوا له لما قالوا له إن لما سألوا مع السلام لهم مع شراء فقالوا نصر الله فيه موسى فنحن نصوه فقال نحن أحق بموسى منكم نحن من نصر دعوة موسى مش انكم انتم حارفتموها عليه عليها الباطل نحن أحق بموسى منكم ثم أمر بالصيام على الصلاة والسلام كذلك لما قيل رسول الله إن اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من دبورها في قبولها جاء الغلام أحول فقال مقبلات ومقبلات طالما في صمام واحد لا وقال إن اليهود لا ينظفون أفنيتهم فنظفوا أفنيتكم وقال إنهم لن يصلون في نعارهم فصلوا في نعاركم إذا متصور الـ الـ هذا المعنى متصور المعنى ده إنه, إنه على سبيل السلام إلى هذا حد ولذلك قال على سبيل لا لتتبعونا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني مين غيرهم يعني هم دوس هم اليهود والنصارى قال فمن ولذلك جاءت مخالفه أهل الكتاب قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا تكونوا يعني لا تكون لهم من أي وجه ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فصال عليهم الأمر ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العظيم جدا اختبار الشرط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول أنه ألف هذا الكتاب لأنه رأى أن بعض النجل يعني يستغرب انه ليه تخالفوا اهل الكتاب بالشكل بالشكلية وتنكروا على اعيادهم ولا توافقون في اعيادهم ولا كده ليه ولا تهنوهم والحاجات ليه يعني ليه ها؟ فقال ابن تعمية رحمه الله ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واحتلال هذا امر واضح جدا في الدين ده من, من من الأشياء الوضوحات جدا في الدفن التي تخالفها ولكن نعوذ بالله من رأيين للخلوب أشياء تلا تشوف اللي إيه قال إن يتسارعون أهلا وسهلا وتبقى وتبقى بقى جنازة حافلة لما مات شهودة قال إيه الكلام ده أهو ممكن الإنسان نعوذ التفلي يأخذيني مصطح جامع دخل نباس صلى الله عليه وسلم يقول لي مستحف فممكن هو عزيه رجل من أهل زمن يعني جامع مش كي لك أنا عظمه كده بهذا التعظيم ونرى مظاهر الكفر تمسح والتبرك به والمتاعه تعظيم أمري وإذا ده إيه ده ولا ده يقول إلا الله سنستنافس مع الشيخ شيخ رحمه الله في هذا الكتاب قال أما مجانبة الكفار المستخن فهي مشروع ولكن لخالطهم لخالطهم الإنسان ويدعوهم انا انت ما اتجانبهمشي بالمرة لا دا ادخلتوا ودعوه الى الله عز وجل زمالة من خير رحمه الله فيه واسه اللي احنا كلنا ندعوهم الى الله عز وجل اللي انا انت اقول لك يعني شاب الشريعة في الجملة بتقول ايه فحوى الشريعة بتقول ايه انك لابد ان تخل لكن انت لما تيجي تقول لك اشياء التقاطل المشترك لا دا انا لازم اجي لك في العيد وحاعد انت تعمل التقوص بتاعتك وحشفت عياتك وحعملك وحفرغ لك في القناة قناة فرغل في يوم كامل ليوم, ليوم سبع يناير وانت تبقى تقول ان ربنا مات يقول ان ربهم مات حاجة زي زي كذا يمكن انت تقوله في الكنيسة طروف الدرق متظهروش وان عمر رضي الله عنه كان الوثيقة العمريه التي عقدها مع صادر الشمس قال ان يكون لاتهم والتي درج عليهم خلفاء أبدا, ابدا ابدا بعد ذلك قال لكم لا تظهرون الصليب ولا ترفعونا ولا تضربونا نقوسا في الكلام ده مضالب عليهم الجيزية وكذا وكذا لكن احنا في زماننا بدنا يكون هناك شيء من التقاطع وبالتالي احنا لازم بقى حنوقها نصيب الجيزية بقى مضى قديم وعطف عليه الزمان وفيش كلام ده وخلي في الاجماع الكلام ده الاجماع ذكر ابن الخدامة رحمه الله ضل بالجيزية على اهل الكتاب هذا مجمع عليه واجب بإجماع عند اهل الكلام. المهم ان الشيخ ابن تيميه قال قد يكون الانحراف انحراف التشبه بهم افرا وقد يكون رزقا وقد يكون معصية وقد يكون قطعا وذكر ان التشبه بهم في الظاهر يؤثر على القلب في الباطن بالعكس من التشبه بهم في الظاهر في الباطن لا بد ان يتاثر بذلك قوله في الباطن طبع طبعا الالسنه في القول ولذلك قال في بعض موضع من صلاة المستقيم قال له لهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون لو أن تزلوا عظيما ليحصل ذلك يدفع دم قلبه بس انت تفقين بس انت فقنا معي وتقول لي ده لا ده شيء كويس أو شيء دي معنى بس والله يا ند وطبعا ما هي الا هذه الاحزاب وهذه الديمقراطيه البغيضه اللي هتخلي بقى كل الفئه عديل خلاص ما عنديش اما انا النهارده لما اقول لك وسط تعالى بقى في السبعه هنا ده ترقبنا طب انا من شان ربنا ما تشك انا ربنا اللي انا بعضه الله رب العالمين هتحيوا رجلي عزوجا فانت بتقول ده ربك مال خلاص انا ماني امك انت عقيدتك مخربطه على مال ومال أو من اللي بعلم يقولك ألف مظبوك ألف مظبوك وسان تطيب الله للعي لا يخبر ولا هذه المصيبة الكبيرة جدا في خل بركوا لنا إحنا في حبة كبيرة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في خل يعوذ الله إن الذين صحب منهم من الشيعة اللي حلو الشيخانه وذلك يقضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض هموهه فهو منه ذلك الأمر لأن قول القائل أنا من فلان أو أنا من هذا هذا مني يعني أنه أنه يعني ما يشبه في الصنف أن يقول أنا من فلان وهذا مني أي أنا منه من نوعه وهو من نوعه أنا من نوعي وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال العليا رضي الله عنه انت مني وانا منك شير الكلام المكينزة يبقى لا يمكن أن يكون يقول أنه هو الله عز وجل يقول لست منهم في شيء يعني لا تكون منهم في هذا الأمر مطلقا ولذلك قال الله عز وجل احنا تكرنا صنع الآية دي قبل كده قال الله عز وجل إن الذين فرقوا منهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وإن من زعم أنه من الممكن أن يكون هناك يكون هناك بعض بعض العقائد اللي هو ممكن يكون هناك تداخل بيننا في أمر الحق وفي تداخل فيه أن نحن يبقى وضعه كله وزي ما بجعمل في العملاء دي مخطئة هذا فهذا يدعي أن العالم تعطل من يكون تعطل من من أمر الله عز وجل لأن الله عز وجل لم يخلق الخلق السوداء وخلي بالك من المثالة دي يعني دي برضي في غاية الاحبار يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج الثالثين ذلك وكيف يستقيم له العلم بأنه هي الغاية المقصودة عن عباده الخلق والتي لها خلق، ولها أرسلة الرسل وانزلت الكتب ولاجلها خلقت الجنة والنار. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها، كيف يستقيم له معرفة حسم العبادات وغايتها ومقاصدها وما شرعت في قال الله تعالى وأن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة الله إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا ولم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى مهملا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون أي لغير شيء ولا حكمة ولا لعبادتي ومجازاتي لكم وقد صرح تعالى بهذا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها قال الله تعالى يحسب الإنسان أن يطوك سدى أن أن يطوك مؤملا فاتبالك من ذكر مجيب وإن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة الله إلى ما لا يليق به ويتعالى تعطيل الخليقة عن إيه؟ عن عبيضية الله عن ألوهية الله لين يكون في حد مع الله عز وجل فرض ده إنك تفترض إنه ممكن يكون في حد مع الله يبقى تعطيله بقى لإن الحد ده هو اللي بيأمره ينهى وربنا اللي يأمره ينهى ساعتها يبقى كده ما فيش خلق ما فيش باعي يبقى ترك الله خلقه سجن وإنت تنكر على ما صار لي وإنك ربوهم بيكوا على ثلاث يام في الأبر وبعدين ما تنطلع قالوا طب وفي ثلاث ايام كانوا ماشيين بقى مش يكون شمس والقمر والشجامه والارض وكان ايه لو قلت حد ثاني يبقى الحد الثاني ده زي زي لان العبد اللي ماشي كومبار مال هو الاله مينته الظلال المبين طب ما هو ده يبقى نفس القضيه اذا قضيه ان يحكم غير الله هو ان اللي يدير امور البنات هو غير الله يبقى خلاص مع الله مش موجود ولا عايز الناس الله عز وجل عافيه وده يا اخواننا من الامور العظيمة جدا في الاسلام إذن، إذن. أنت منهج تماما عن اتباع هؤلاء لا يمكن أن تكون مع هؤلاء في خليل ولا في خليل. طيب إحنا قلنا بقى إن هذا هو الدين إن, إن،, إن،, إن،, إن الطاعة والعبودية والخضوع هي الدين ومن فرض أن يكون هناك شيء آخر يتحاكم الناس إليه فقد افترض أن لهم دين آخر وبدالت حييجي معاه كلام للعلماء زي الشيخ اظهر الاسبق الشيخ محمد الخضر حسين لما اتكلم عن فصل الدين على السيد قال هذه قولة لا يقولها المسلمون الا بعد ان يكونوا غير المسلمون. ما ينفعش الكلام مش ممكن تباك. فعايز اعرف لك فيه ايه هو الدين? تبا تصور ان ايه? والله دي مسألة وممكن يعني احنا برضو رأينا ومساعدة شفتها هو الطاغوت التحفزتها معايا بقى. الطاغوت ايه هو? كله ما ما تجاوز في العبد حده من مسبوع معبوض أو مسبوع أو مطاع والتواجد ثلاثة طاغوط حكم وطاغوط عبادة وطاغوط طاعة واتباع الكلام تقول له الحكم والطاعة والاتباع والكده والضيف عليه الجزاء والعقاب ومنهج الانسان في, في تسيير أمور حياته ده كله اسمه ايه؟ اسمه دين يبقى نستطيع ساعتها من احنا نقول أن دين الإسلام هو دين يعني الذي فيه الحكم والامر والجزاء والعقاب وكذا. وان نقول دون دين الاسلام لو حد دخل حاجة تانية فيها الجزاء والعقاب والعقوبات والكلام ده والحكم والطاعة والخضوع لمن يحكمه كده يبقى داسه ايه? يبقى داسه داس دين برضو. يبقى دين غير دين. يبقى لو سنينا العلمانية حنقول عن ايه ايه? حنقول عن ايها يا دين اخر. مين تاني. ليه؟ عشان في هذا الامر زي ما قلنا خضوع وطعق وغير يبتضح ده من ايه؟ يبتضح ذلك اذا عرفت ما معنى يبقى عرفنا كده ان النهج العام انك انت تقترب لفتة التنازل عشان من دينا خالص خالص ما حدش يرودك على انك تبديل حكم الاحكام لا ابدا حكم واحد ابدا؟ والآيات والحديث في ذلك وكلام اهل العلم اللي ماذا ده كله? كله. تعزين نعرف ما هو الدين عشان تعرف عشان نخلص نقول ان الديمقراطية العلمانية من لوحد وحد. فهذا نكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء. الـ الـ الـ نسأل الله عز وجل ان يزعلي وياكم ممن الا زايا بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسك واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته